فما مع كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى تكلمنا في الماضي عن قوله وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقله نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب العباد بين أصبعين من أصاب الرحمن عز وجل وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقلنا هذه بعض صفات الرحمن سبحانه وتعالى وهي صفات خبرية لأنها لا تعرف بالقياس ولولا مجيء الخبر بها ما علمناها ولا أدركناها فلله عز وجل صفات كالعلم والإرادة والقوة والقدرة ونحوها ولو صفات فعلية وهي الصفات التي تتعلق بمشيئاته سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن لم يفعلها ومن الصفات الخبرية ما ذكر المؤلفها هنا فذكر من ذلك صفة الأصابع وصفة النزول وكذلك صفة القدم والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع ذكر بعض هذه الصفات أيضا مما ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله والتي هي مثال للصفات الخبرية وليست كلها فقال وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إليها رولت إليك يقصد بهذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملن ذكرته في ملن هم خير منهم وإن تقرب إلي أو مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ظراعا تقربت منه ذاعا وإن أتاني يمشي أتيته هرودا وإن أتاني يمشي أتيته هرودا السنة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على ما ورد في هذا الحديث الصحيح فيثبتون صفة الهرولة لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل والهرولة إذا أضيفت إلى الله عز وجل أو قيدت به انتفهت شبهة المعطلة الذين ينكرون الصفات لأجل تنزيه الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقين بزعمهم لكننا عندما نقول ننهر ولا صفة من صفات الله ونضيف هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يعود بنا إلى الأصل المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين ولا تماثلها صفات المخلوقين كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين ولا ذوات المخلوقين تشبه ذات الرحمن سبحانه وتعالى فإذن هذه الصفة عندما يثبتها أهل السنة والجماعة فليس هذا من التمثيل في شيء يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الحديث كغيره من الأحاديث أو, غير أو كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى يعني هذا الحديث كسائر الأحاديث وسائر النصوص التي فيها صفات الأفعال لله عز وجل كالنزول والمجيء والإتيان ونحو ذلك قالوا أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا وكقوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صف وكقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وكقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قال فقوله تقربت منه وأتيته هرولة في هذا الحديث من هذا الباب أي من باب الأفعال الاختيارية ثم قال وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث أتيته هرولة أي أن الله تبارك وتعالى يقبل عبده بسرعة فالهرول معناها سرعة قبول الله تبارك وتعالى وسرعة اقباله على عبده الذي يتقرب إليه والذي يتوجه إليه بقلبه وجوارحه وأن مجازات الله تبارك وتعالى للعامل له أكمل من عمل العامل يعني هذا معنى آخر قد من هذا الحديث وبه قال بعض أهل السنة يقول الشيخ رحمه الله ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث أتيت وهروله معناه أن الله عز وجل إذا رأى إقبالا من عبده المؤمن إقبالا بجوارحه وقلبه إليه فإن الله عز وجل يسرع في قبول عبده ويسرع في إدخاله في رحمته هؤلاء لماذا قالوا ما قالوا؟ قالوا جاء في الحديث من أتاني يمشي جاء في هذا الحديث الله عز وجل قال من أتاني يمشي ومعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمشي وحده معلوم أن الذي يتقرب إلى الله عز وجل لا يتقرب إليه بالمشي فقط بل تار بالمشي إلى المساجد وطار بالجهاد وتار بالحج ونحو ذلك وتار بالركوع والسجود ونحوها وقد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر بل قد يكون التقرب إليه والعبد متضجع على جنبه كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي صلى الله وسلم العمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا الحديث قالوا فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث صار المراد الحديث بيان مجازات الله تعالى لعبده على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة بالسياط وإذا كان ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجاً به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد حاصل ما قاله الشيخ رحمه الله أن تفسير هذا الحديث على قولين عند أهل السنة والجماعة القول الأول هو أن يحمل الحديث على ظاهره وأن نقول أن لله تبارك وتعالى أهر ولا تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى فنثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل والقول الثاني نقول إن معنى هذا الحديث إن الله تبارك وتعالى إذا رأى إقبال عبده إليه أسرع في قبول عبده المؤمن وأسرع سبحانه وتعالى في إدخاله في زمرة عباده وإدخاله في رحمته كيف ذهب من ذهب إلى هذا المعنى قالوا لو تدبرنا هذا الحديث لوجدنا لو السياق يدل على ذلك ففي هذا الحديث يقول الله عز وجل إن أتاني يمشي أتيت هرولة طيب الذي يتقرب إلى الله عز وجل هل يتقرب إليه بالمشي وحده أم أن المشي لون من الألوان التي يتقرر بها إلى الله عز وجل يعني المشي نوع من الطاعة فقط مشي إلى المساجد المشي في قضاء الحاجات المشي في صلة الأرحام المشي في عيادة المرضى ولحو ذلك مثل المشي هذا مفرد من مفردات وليس هو كل شيء ثم إن العبد قد يتقرب إلى الله عز وجل وهو مضجع وهو على جنبه وهو قاعد فإذن لو حملناه على المشي وحده فمن أي فأين نذهب بسائر الطاعات التي ليس فيها مشي طيب هل يكون هذا من التأويل؟ الذي يشبه تأويل المؤولة ونكون بذلك قد خرجنا عن منهج أهل السنة والجماعة الجواب لا لأن الصياق إذا دل على هذا المعنى لا يكون تأويلا طيب أيهما أقرب إلى منهج السلف قول الأول أم القول الثاني يقول الشيخ ابن رسلمين رحمه الله وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر ما ذهب إليه هذا القائل أي على القول الثاني له حظ من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف لكن المراد من هذا أن تفهم أن من قال بهذا القول لا يخرج عن زمرة أهل السنة والجماعة ولا يكون ممن يؤول الصفات يقول الشيخ ابن سيمين رحمه الله في موضع آخر أن الله تعالى يأتي ويتقرب بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله قد يمشي لله في تعبده كالطواف والسعي مثلاً وقد يكون التعبد بالاستقرار والسكون مثل السجود والركوع كما قال صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن ركان فليس ظاهر الحديث الاتيان الفعلي وإنما المراد به الاتيان المعنوي وهو الإقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح وعلى هذا فلا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل فلا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل وعلى هذا نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة على هذين القولين وإن القول الأول هو الأقرب والأليق بمذهب أهل السنة والجماعة لماذا حمل المشي على الحقيقة والهرولة على التأويل لأن لماذا لم يحملونا المشي على المعنى الشيء المعنى وليسى الحقيقة لأن الإنسان يتكرر غير في شيء إن يسير اللعظة غير في الجاذيع على ذلك المحمد والهرولة في الإسراع فلماذا لم يحملوه المشي أيضا في هذا الأحيان نعم طيب كده على محمد ابو محمد بيقول ليه ما قلناش ان المشي ايضا معنوي وليس حسيا قال هذا وذكرناه قال هذا وذكرناه يعني قال الشيخ رحمه الله فاذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى لعرضها على عملي وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل يعني هذا أيضا قال به العلماء وقالوا إن المشي هنا ليس حسيا وإنما معنويا كما أن الهرولة ليست حسية وإنما معنوية كذلك المعنى الذي ذكر أخونا متحت أيضا هذا قال به أيضا بعض العلماء وذكره الشيخ ابن عسيمين رحمه الله تعالى لما قال إن هذا الحديث الأسلم والأليق هو أن نقول بإثبات الهرولة كما تقدم قال رحمه الله ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الأصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه يكون وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو ما شابهها كالطواف والسعي والله تبارك وتعالى أعلم يعني الفريق الأول الذين رجحوا أن الهرول هنا على حقيقتها ردوا على ما ذكره القائلون بأن هناك قرينة فدلوا على أن الهرول معنوية لأنها جاءت في مقابلة المش فالعبادة التي يتقرب إليها العبد لا تكون بالمشي وحده قال نجعل هذا المش مثالا لعبادة تتوقف على المش فأن الله عز وجل ذكر هذا على عبادة واحدة وتقاس عليها سائر العبادة على العموم كما قال الشيخ رحمه الله الأولى هو القول الأول لكن لا يجوز لنا ان احنا ننكر القول الثاني جملة وتفصيلا او ان احنا نقول ان هذا القول لا ينسب الاهل السنة والجماعة انك كما سمعت قال الشيخ رحمه الله له وجه من النظر ومدام له وجه من النظر فلا يجوز ان نرده جملة وتفصيلا لكن لنا ان نعتقد القول الاول او نقول ان القول الأول ارجح أو اليق أو اسلم أو اقرب إلى منهج السلف مع احمد بن الصبر مع احمد مع اثبات الصبر هو بيتني نسبه الاثنين يعني <تصفيق> يعني نقول ديت وديت يعني <تصفيق> لا الرعايه دي لازمه <تصفيق> لازمه من لوازم اثبات هذه الصفه انما هنا انا بقول إن هل هي صفه ولا معنى القول الاول نقول إنها صفة ثابتة لله عز وجل آه. قال رحمه الله وقوله خلق الله آدم على صورته خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤذينا كل يوم يؤذينا كده؟ حلالا قتلنا بالله حد عقيل كده اخونا يطلع واحد بس ي... من غير ضربه ولا حق ده لا من الله لك كده هو قصده ده بيجي العصر وبيجي المغرب بيجي, المغر, بيجي العشاء يوميا بيجينا كده حديث خلق الله آدم على صورته وحديث رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحديث المراد بقوله خلق الله آدم على صورته ورأيت ربي في أحسن صورة إثبات الصورة لله عز وجل إثبات الصورة لله عز وجل أما الحديث الأول خلق الله آدم على صورته فقد جاء من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وله ألفاظ قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فاسلم على اولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يجيبونك فانها تحياتك وتحية من بعد وهذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيح ولفظ اخر عند مسلم او عند احمد والحميدي وابن حبان واصل في صاحب المسلم كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته ولغض ثالث عند مسلم إذا قاتل أحدكم الأول إذا ضرب أحدكم هذا عند أحمد إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وجاء من طريقه ابن عمر بلغة لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن وهذه اللغة خلق آدم على صورة الرحمن الصحيح أنها لا تثبت وقد ذكر ابن قزيمة رحمه الله عدة علل أعلّ بها هذه اللغة منها أن الثوري خالف الأعمش في إسناده فرواه مرسلا ولم يذكر ابن عمر ومنها أن الأعمش مدلس ولم يذكر أنه سمعه من شيخه حبيب ابن أبي ثابت ومنها أن حبيب ابن أبي ثابت مدلس ولا يعلم أنه سمعه من شيخه عطاء وذكر بعض العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وغيره علة رابعة وهي تفرد جرير بن عبد الحميد به وجرير ينسى إلى سوء الحفظ في آخر عمره كما أنه رواه مرة بلظ على صورته ومر على صورة الرحمن وهذا يدل على أنه كان يتردد فيه كذلك من العلل أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر فهذه مجموعة من العلل تضاعف هذا الحديث وهناك ألفاظ غير محفوظة في حديث أبي هريرة فإن الله خلق آدم على صورة وجهه وكذلك فإن صورة وجه الإنسان على صورة الرحمن وكل اللفظين ضعيف من حديث أبي هرير رضي الله عنه أما كلام أهل العلم على هذا الحديث فخلافهم على الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال القول الأول أن الضمير يعود على المضروب الضمير يعود على المضروب يعني في الحديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أي خلق آدم على صورة المضروب أو الذي تقاتله فهذا أحد التأويلات وفي الرواية التي قبلها إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته أي فليجتنب وجه المضروب فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة هذا المضروب وفي الرواية إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله تعالى خلق آدم على صورته يبقى القول الأول إن الضمير في صورته يعود على المضروب وهذا ذهب إليه من الأئمة الإمام بن خزيمة رحمه الله وكذلك الإمام بن حبان في صحيحه قال ابن حجر واختلف في الضمير على من يعود فالأكثر على أنه يعود على المضروب ورد الإمام أحمد ابن حنبل هذا القول قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال رجل لأبي إن رجلا قال خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل أي صورة الرجل المضروب فقال كذب هو قول الجهمية هو قول الجهمية وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقلا عن محمد الكرخي الشافعي أنه قال فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول وإن صدر عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من تأويل الحديث خلق آدم على صورته فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث لما رويناه عن أحمد رحمه الله ولم يتابعه أيضا من بعد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قلت فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب قال سمعته قال أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه فحسب هذا طبعا من الإنصاف. يقول أخطأ محمد بن إسحاق ولا يطعن عليه بذلك أي لا يشن عليه بهذا الخطأ بل لا يؤخذ عنه فحسب يعني يترك هذا القول ولا يؤخذ عنه قال أبو موسى أشار بذلك إلى أن قل من إمام إلا وله زلة فإذا ترك ذلك الإمام لزلته ترك كثير من الأئمة وهذا لا ينبغي أن يفعل قال الذهبي رحمه الله في كتابه السير في ترجمة محمد ابن اسحاق وكتابه في التوحيد مجلد كبير وقد تأول في ذلك حديث الصورة قال فليعذر من تأول بعض الصفات وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكلمة التفويض في كلام العلماء من أهل السنة والجماعة يقصدون تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى وإلا فالتفويض هذا من أخبث المذاهب قال ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق اهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الائمة رحم الله الجميع بمنه وكرمه بهذا القول الاول ينسب الى امام كبير من ائمة اهل السنة والجماعة وهو الامام محمد بن اسحاق بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد الإمام ابن رحمه الله أبطل هذا القول من عدة وجوه يعني الحديث فيه إذا ضرب أحبكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته يقول في مثل هذا لا يصلح إفراد الضمير فإن الله خلق آدم على صورته يقول مثل هذا لا يصلح ايه افراد الضمير يعني لا يصح انت تقول فإن الله خلق آدم على صورته لماذا يقول لأن الله خلق آدم على صورة بنيه كلهم ولا على صورة هذا المضرب وحده على صورة بنيه كلهم فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكر بأن الله خلق آدم على صورته في غاية البعد سنتخصص واحد تقول هذا خلق الله آدم على صورته وأن المقصود بصورته هنا صورة المضروب فهذا في غاية, إيه؟ غاية البعد ثانيا أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم ولم يخلق آدم على صورتهم زرية آدم خلقوا على صورة آدم ولا آدم الذي خلق على صورة زريته آه يعني آدم هو الأصل الزرية خلقت على صورته فكيف يكون هذا الكلام له معنى على هذا الذي ذكره ما قال من قال فيقول فإن الله خلق آدم على صورته وهو فرع من آدم ها؟ يقول فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه خلق الثاني المتأخر الوجود على صورة الأول المتقدم الوجود لا يقال إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوجود كما يقال خلق الخلق على غير مثال يقول هذا هو الصواب هذا هو الصواب يعني رد شيخ الاسلام رحمه الله هذا المعنى من عدة وجوه المعنى الاول او الوجه الاول ما ذكرناه والوجه الثاني هو ان الصواب لو كان المعنى كما ذكر هذا القائل ان الضمير يعود على المضروب لكان الأولى أن يقول فإنه خلق على صورة آدم ولا يقول إيه خلق آدم على صورته لأن آدم هو الأصل والذرية فرع منه كذلك ومنها أنه إذا أريد مجرد مشابه لآدم وذريته لم يحتج إلى لظ خلق أو خلق على كذا فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيما فتر على مثال غيره بل يقال إن وجهه يشبه وجه آدم أو فإن صورته تشبه صورة آدم يعني لو قلنا لا هو يريد بس المشابهه لآدم وذريته ما كانش قال إيه خلق آدم على صورته إنما يستعيد عنها بلغض إيه يستعيد عنها بلغض فإن وجهه يشبه وجهه أو صورته وتشبه صورته يقول شيء خلق على صورته ومنها أنه لو كانت علة النهي عن شكم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم لنهي أيضا عن الشكم والتقبيح لسائر الأعضاء لا يقول أن أحدكم مثلا قطع الله يدك ويد من أشبه يدك يعني يقول لو كانت العلة هنا النهب عن شكم الوجه وتقبيحه لأنه يشبه وجه آدم لكن هذا يتعبد إلى, إلى سائر الأعضاء لا يكون الوجه فقط لا يكون في الوجه فقط وإنما يبقى فيه نهب عن هذا مطلقا يبقى هذا القول الأول الذي ذكره ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما من أن الضمير يعوده على المضروب هذا الوجه ليس صوابا الوجه الثاني أن الضمير يعود إلى آدم قالوا الضمير في قوله فإن الله خلق آدم على صورته أي خلق آدم على صورته الأولى فالضمير هنا يعود إلى آدم وهذا مروي عن أبي فوش إبراهيم بن خالد الكلبي ذكره القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن علي الجرجاني أنه قال سألت أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته فقال على صورة آدم كما نقل له الإمام أحمد عن بعض محدث البصرة وذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله وهذا القول أيضا رده الإمام أحمد كما رد القول الأول وقال من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وعلّل ذلك بقوله وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ها؟ إن الله خلق آدم على صورته فكيف خلقه الله على صورته وكان عدما فيقول أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه وكذلك قال ابن قتيبة لو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة لو كان المراد هذا ما كان في الكلام فائدة ومن يشك في أن الله تعالى خلق الإنسان على صورته والسباع على صورها والأنعام على صورها من يشك كل هذه المخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى على صورها أما شيخ الإسلام تيمير رحمه الله فأبطل هذا التفسير من عدة وجود نؤدي الأول أنه إذا قيل إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة آدم لو شلنا الضمير وحطنا مكان آدم يقول كان هذا من أفسد الكلام كان هذا من أفسد الكلام ليه يقول فإنه لا يكون بين العل والحكم مناسبة أصل لا يكون بين العل والحكم مناسبة أصل فإن كون آدم مخلوقا على صورة آدم فأي تفسير فسر به فليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبهها يقول هذا الكلام على هذا النحو يكون فاسدا يكون ايه فاسدا ليه لان ما فيش هنا بين العلة والحكم لما اقول لك في الحديث اذا قاتل احدكم فلي اجتنب الوجه ليه أقول لك فان الله خلق اذم على صورته تب فين العلاقة بين الحكم والعلة ليس هناك علاقة ظاهرة على هذا المعنى فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذا من أفسد الكلام له لأنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلا الثاني أن الله تعالى خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم فلو كان مانعا من ضرب الوجه وتقبيحه وجب أن يكون مانعا من ضرب سائر الوجوه وتقبيح سائر الصور وهذا معلوم الفساد في العقل والدين وتعليل الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أطبح الكلام وإضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر إلا أو لا يصدر وإضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر إلا من ذي جهل عظيم أو نفاق شديد يعني شيخ الإسلام تايمية رحمه الله يقول إن الله تعالى خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم يعني ليس الوجه, ليس الوجه وحده وإنما سائر الأعضاء على صورة آدم فلو كان المانع من ضرب الوجه او من تقبيح الوجه هو ان الله خلق هذا الوجه على صورة ادم لوجب ان يكون مانعا من ضرب سائر الوجوه إيه؟ هذا فقط وانما يتعدى الى غيره وتقبيح سائر الصور وهكذا القول الثالث أن الضمير يعوذ على الله عز وجل وهذا الذي من أجله ذكره المؤلف رحمه الله وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول فيما أملاه على بعض أصحابه من أقوال أهل السنة والجماعة يعني الإمام أحمد ذكر هذا القول ونسبه إلى أهل السنة والجماعة قال إن آدم على صورة الرحمن كما في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنى هذا إن الإمام أحمد يصحح هذا الحديث الذي قلنا إنه ضعيف لكن عادة السلف أنهم يستأنسون بالضعيف عندما يثبت الصحيح المشابه له فهو يريد أن يقرب المعنى المعنى في هذا الحديث ان الضمير يعود على الله عز وجل ولفظ حديث ابن عمر فان الله خلق آدم على سورة الرحمن واضح مش محتاج الى تأويل فهو كأنه يقول ان هذا الحديث الصواب فيه ان الله خلق آدم على سورة الرحمن وحكاه شيخ الاسلام ايضا عن جمهور السلف ابن قتيبة رحمه الله قال والذي عندي ان الصورة ليست باعجب من اليدين والاصابع والعين وانما وقع الالف لتلك لمجيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لانها لم تأتي في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيفية ولا حد يعني كلام من النقطة يقول ايه يقول لماذا اختلف الناس في اثبات الصورة الصورة وإثبات الصورة لله عز وجل ليس أمرا عجيبا ولا هو أعجب من إثبات الأصابع ولا من اثبات العين ولا من غير هذه الصفات التي أثبتناها لله عز وجل طيب السلف لم يختلفوا كثيرا في إثبات أصابع واليدين والعين ليه؟ يقول لأن هذا جاء في القرآن الكريم جاء في هذا القرآن الكريم فلم تقع الوحشة بهذه النصوص لكثرة قراءتها وحفظها وتداولها لكن لما كان هذا اللظ جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من طريقين من طريق أبي هريرة وابن عمر وقعت الوحشة هنا وخشي بعض الناس أن يثبت الصورة لله عز وجل من هذا الحديث وأن كانت الصورة تثبت أيضا من غير هذا الحديث كما سيأتي إذن الضمير في هذا الحديث يعود على الله عز وجل طيب. على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ويقول الشيخ الإسلام التامير رحمه الله لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في ان الضمير في الحديث يعود الى الله تعالى لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة اي gefاضلة نزاع في ان الضمير في الحديث يعود الى الله تعالى فانه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن قزيمة واب الشيخ الاصفهاني وغيرهم ولذلك انكر عليهم ائمة الدين وغيرهم من علماء السنة ابن ثيمير رحمه الله يقول السلف الصالح بالقرون الثلاثة الاولى كانوا متفقين على ان الضمير في الحديث يعود الى الله عز وجل يقول الشيخ ابن ثيمير رحمه الله هذا الحديث ثابت في الصحيح ومن المعلوم أنه لا يراد به ظاهره بإجماع المسلمين والعقلاء لا يراد به ظاهره يعني إيه يعني إذا قلنا أن الضمير يعود إلى الله عز وجل فظاهره أن صورة آدم تشبه صورة الرحمن سبحانه وتعالى هذا ليس مرادا بالإجماع هذا ليس مرادا هذا ليس مرادا يقول لأن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض والسماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي كحلقة القيت في فلاة من الأرض وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فما ظنك برب العالمين ولا أحد يحيط به وصفا ولا تخيلا ومن هذا وصفه ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعا لكن يحمل على أحد معنيين لكن يحمل على أحد معنيين الأول أن الله خلق آدم على صورة اختارها وأضافها إلى نفسه تكريما وتشريفا هذا هو المعنى الثاني أو المعنى الأول المذكور في كلام الشيخ ابن عثيمين إن بعض أهل السنة والجماعة قالوا إضافة الصورة إلى الله عز وجل هذا من ببئة التشريف والتكريم كقوله تعالى ناقة الله وكما يقال الكعبة بيت الله فهذا أحد معناه أن الله خلق آدم على صورة اختارها وأضافها إلى نفسه تعالى تكريما وتشريفا الثاني أن الله خلق آدم على صورته تعالى من حيث الجملة ومجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب في السماء ولا يلزم أن, يكون أن تكون هذه الزمرة مماثلة للقمر لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثير فإنهم يدخلون الجنة طولهم ستون ذراعا فليسوا مثل القمر معنى كلام الشيخ بن عسى من إيه يقول أن المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته أي على صورة الله عز وجل من حيث الجملة لكن مجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة لا يقتضي المماثلة عايزي قرب هذا المعنى جاء بحديث ان أول زمرة تدخل الجنة على صورة إيه؟ القمر ثم الذين يلونهم على أضوأ كوكب دري فهل الذي يدخل الجنة يكون مثل القمر بالضبط الجواب الله لا. لأن أهل الجنة يدخلون على صورة أبيهم آدم ستون الزرع يبقى إذن لا يكون هذا المعنى مرادا من الحديث وإنما المراد من هذا الحديث مشابهتهم للقمر في ضوءه وإنارته ونحو ذلك طيب إلى هذا الحد ما معنى أن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله عز وجل يقول الشيخ ابن باز رحمه الله والمعنى عند أهل العلم أن الله عز وجل خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء وهذا وصف الله فإنه سميع بصير. متكلم إذا شاء وله وجه جل وعلا وليس المعنى التشبيه والتمثيل بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق وإنما المعنى إنه سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه وذا يد وذا قدم لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر وليس المتكلم كالمتكلم بل لله صفاته جل وعلا التي طليق بجلاله وعظمته وللعبد صفاته التي طليق به صفات يعتريها الفناء والنقص وصفات الله جل وعلا كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وإذن هذا الإشكال الذي أورده بعض العلماء على حديث الصورة يجاب عنه بما سمعنا من كلام شيخ الإسلام تيمية ومن قتيبة ومن المعاصرين من كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فنقول ان هذا الحديث فيه اثبات الصفة صفة الصورة لله عز وجل وان الضمير يعوذ على الله عز وجل وان الله تبارك وتعالى خلق ادم على صورته جملة وان هذا لا يقتضي التشبيه ولا التمثيل بدليل حديث اول زمرة تدخل الجنة ولان الله عز وجل قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذكر البربهار حديث رأيت ربي في احسن صورة وهذا الحديث رؤية من طرق كثيرة وفيه وإني رأيت ربي عز وجل في منامي فرأيته في أحسن صورة فقال لي يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يحتصم الملأ الأعلى قلت لا أدري الحديث وهذا الحديث وقع خلاف بين الأئمة في قبوله ورده فمن العلماء من رده للطراب أسانيده وقال هو حديث مضطرب ومنهم من كذلك لنكار في بعض الفاظه كقول النبي صلى الله وسلم وإن الله تبارك وتعالى وضع كفه, أو وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت ما بين السماء والأرض قال هذه لفظة منكرة إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما بين السماء والأرض هذه لفظة منكر فهذا علم الله عز وجل لا يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قالوا هذا الحديث لا تثبت به هذه الصفة لكن هناك حديث متفق عليه ومر بنا قبل ذلك وحديث أبي هريرة وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا يوم القيامة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم سترون ربكم يوم القيامة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد التوغيط التوغيط وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون هذه أول لفظة فيها ذكر الصورة لله عز وجل ثم بعد ذلك فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفونه ففي هذا الحديث إثبات الصورة في موضعين من هذا الحديث وإذن إثبات الصورة لله عز وجل في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث أبي هريرة الثاني الذي ذكرناه ومن صحح أو حسن حديث عبد الرحمن بن عائش أو حديث معاز في بعض الطرق فله أن يحتج كذلك بهذا الحديث على إثبات الصورة قال صح قوله قال أبي المراد قال ان الله خلق ادم على صوره اي على صفاته هي نفس اللي احنا قلناها قال صفاته من العلم والقدره وحسن التكوين لا قال هنا اي الصوره لا ما ده نفس الكلام اللي قاله الشيخ ابن باز نعم, نعم. سميعا بصيرا قادرا متكلما اذا شاء هذا هو نفس الكلام قال البربهار رحمه الله فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض أي عليك بالتسليم لنصوص الشرع التي جاء فيها إثبات هذه الصفات لله عز وجل ولا ينبغي أن تردها لأن عقلك لا يتسع لاستيعابها أو لفهمها على وجه يشبه ما يعلمه البشر بل عليك أن تسلم وتقول سمعنا وصدقنا سمعنا هذا الخبر عن الله عز وجل ام عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن به ونثبته على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله سبحانه وتعالى عليك بالتسليم والتصديق والتفويض وقلنا ان التفويض هنا ليس التفويض المزموم وإنما التفويض هنا المراد به تفويض الكيفية لا تفويض المعنى وما الذي جعلنا نقول هذا نقول لأن كلام المؤلف في إثبات الصفات فكيف يثبت الصفة ثم نقول أنه يفوض يبقى إذن لازم يحمل كلامه في التفويض هنا على تفويض الكيفية هو قول اهل السنة والجماعة الكيف ايه الكيف مجهول لكن المعنى معلوم فقوله فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض قال المحشي التفويض عند السلف في باب الصفات هو في الكيفية فقط فلا يعلم كنها الصفات الا الله. لذلك يفوضون علم الكيفية للخالق سبحانه واما عند الاشاعره وغيرهم فالتفويض عندهم في اللفظ والمعنى اذ يعتقدون أن ظواهر الصفة غير مراد ويلزم من هذا أن آيات الصفات من المتشابه ومن ثم لم يعلم ذلك رسول الله صلى الله لم يعلم ذلك رسول الله وسلم ولا صحابته وهذا منكر بين وهذا منكر بين إذن مراد الإمام البربهالي رحمه الله بالتفويض هنا التفويض في الكيفية قال ولا تفسر شيئا من هذه بهواك يعني هذه النصوص التي جاء فيها ذكر الصفات الاختيارية لله تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد أن يفسرها بمجرد ما يميل إليه هو دون النظر إلى هذه النصوص ودون إعمال هذه القواعد الذكرها أهل السنة والجماعة لأنه إذا مال بهواه إلى ما يرى أنه صواب بد أنه سيضل ولكن عليه أن يتقيد في ضوء ما ورد من الصفات وفي ضوء ما ذكره العلماء الأثبات من القواعد في هذا الباب فلا ينبغي لاحد أن يفسر نصا من هذه النصوص بتفسير لم يسبق إليه أو أنه يقول هذه الصفة او يقول هذه الصفة تشبه صفات المخلوقين او نحو ذلك بل عليه ان يتقيد بما هو معلوم معروف من عقد اهل السنة والجماعة وهي اثبات ما اثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل يقول فمن فصر فإن الإيمان بهذا واجب الإيمان, بإيه؟ الإيمان بهذه الصفات فالإيمان بالله عز وجل إيمان بوحدانيته إيمان بربوبيته إيمان بأسمائه وصفاته فلابد للإنسان أن يؤمن بهذه الأسماء وتلك الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى قال ومن فسر شيئا بهواه فهو جهمي قلنا الجهمية ينفون الأسماء والصفات زعما منهم أنهم ينزهون الله عز وجل لأنهم لم يفهموا من هذه الصفات إلا معنا واحد وهو أنها تشبه وتماثل صفات المخلوقين فقالوا لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فإننا نجعل الله تبارك وتعالى كعباده أو كمخلوقاته فأرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين فقالوا ننفي هذه الصفات عن الله عز وجل وإنما قالوا ذلك بأهوائهم ولو أنهم حكموا النصوص لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أمروا هذه النصوص كما جاءت ولم يعلم أن أحداً من الصحابة رد نصاً من هذه النصوص ولأن أحداً من الصحابة اعترض على نص من هذه النصوص او ثأل النبي صلى الله عليه وسلم هل المعنى هنا ان هذه الصفة تشبه صفات المخلوقين او نحو ذلك بل امروها كما جاءت على من اراد السلامة لنفسه ان يسلم لنصوص الوحي وان لا يحكم عقله وهواه فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله عز وجل هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم